عن اسم كريم من اسماء الله سبحانه وتعالى وهو اسمه عز وجل الواسع اسمه سبحانه وتعالى الواسع اسمه سبحانه وتعالى الواسع اسم كريم من اسماء الله سبحانه وتعالى ورد في كتاب الله عز وجل في عدة مواضع منها في سورة البقرة قوله سبحانه وتعالى إن الله واسع عليم ان الله واسع عليم سبحانه وتعالى ووصف نفسه سبحانه وتعالى بانه وسع كل شيء علما وفي الايه الاخرى ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلم طيب معنى وكذلك ايضا وصف نفسه سبحانه وتعالى بانه الموسع يعني هو الواسع وهو الموسع أيضا قال سبحانه وتعالى إيه وإن لموسعون يوسع سبحانه وتعالى ما يشاء كما سنوضح بإذن الله تعالى المعنى اللغوي لكلمة إيه الواسع من السعه التي هي ضد الإيه الضيق والعصر من السعة التي هي مقابل الضيق ومقابل العصر وتأتي الساعة أيضا بمعنى الغنى بمعنى الغنى كما في قوله سبحانه وتعالى لينفق ذو سعة من سعته لينفق ذو غنى من غناه وقول الله سبحانه وتعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة مراغما كثيرا وسعة مراغم هو يعني المتاعب والمضايقات, والمضايقات والمتاعب وكلا ويجد أيضا ايه سعه ويسرا وقال سبحانه وتعالى وقي يتفرق يغني الله كلا من سعته يغني الله كلا من سعته يعني من غناه سبحانه وتعالى يغني الله تعالى كلا من المطلق وطليقته عند حدوث الفراق واقي تفرق يغني الله كلا من سعته فالله سبحانه وتعالى هو الواسع عز ورد نأتي إلى معنى الواسع في اسم الله سبحانه وتعالى الواسع قال المفسرون يعني وأهل العلم ان هذا الاسم يشتمل على معاني متعددة فمنها أن الله سبحانه وتعالى هو الواسع أي هو الغني أي هو الغني سبحانه وتعالى هو الغني سبحانه وتعالى الواسع الطاقة الذي ينفق على قدره وعلى ساعته يعني غناه سبحانه وتعالى لا حد له ولا حصر له هو واسع الغنى سبحانه وتعالى وذلك أن الله عز وجل كما في الحديث عطاؤه كلام ومنعه كلام يقول للشيء كن فيكون فالله الله عليه وسلم هو الغني وهو الغني عن العالمين سبحانه وتعالى يعني المخلوق يكون غنيا بما عنده من العرض من المتاع وكذا أما الله سبحانه وتعالى فليس غناء الله سبحانه وتعالى بامتلاكه لهذا الكون وإنما بغناه عن هذا الكون وما فيه انه سبحانه وتعالى غني عنه لا يحتاج إليه سبحانه وتعالى هو الذي أوجده ويفنيه إذا شاء ويوجد غيره إذا شاء وليس محتاجا سبحانه وتعالى إلى أحد من خلقه عز وجل طيب كذلك أيضا من معاني الواسع أنه سبحانه وتعالى الذي وسع رزقه جميع خلقه الذي وسع رزقه جميع خلقه فرزق الله سبحانه وتعالى واسع يعني اسم الواسع هذا مرتبط بعدد من صفات الله سبحانه وتعالى فصفة الرزق رزق الله سبحانه وتعالى هو الواسع اي رزقه واسع سبحانه وتعالى وسع جميع خلقه بينما الإنسان لا يستطيع أن يسعى الناس برزقه أو بعطائه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن ليسعهم منكم حسن الخلق وطلاقة الوجه الإنسان لا يستطيع أن يسعى الناس بماله مهما كان عنده مال كثير لا يستطيع أن يغني جميع الفقراء في الكون و يسد جميع حوائج الخلق بماله ولكنه يمكنه أن يسع الناس بحسن خلقه وعامل الجميع بخلق حسن وبطلاقة الوجه لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي وسع رزقه جميع الكائنات ليس فقط الانس والجن والملائكة بل أيضا حتى الحيوان والنبات والطير والسمك في الماء يرزق الله سبحانه وتعالى جميع المخلوقات من رزقه الواسع سبحانه وتعالى. ومن معاني اسمه تعالى الواسع أنه وسعت رحمته كل شيء. قال سبحانه وتعالى ورحمتي وسعت كل شيء ورحمتي وسعت كل شيء. وقال سبحانه وتعالى ايضا ايه في دعاء الملائكة وهم يدعون يقول ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم وسعت كل شيء رحمة وعلم فهو سبحانه وتعالى واسع و ويعني الله سبحانه وتعالى قال عن رحمته الواسعة قال فساكتبها للذين يتقون رحمته سبحانه وتعالى وسعت كل شيء ولكنه سبحانه وتعالى سيكتبها للمتقين لكن كما عرفنا من قبل فإن رحمة الله سبحانه وتعالى نوعان هناك رحمة عامة تشمل المؤمن والكافر وهناك رحمة خاصة بالمؤمنين الرحمة الخاصة بالمؤمنين هي التي بها يهديهم الله سبحانه وتعالى وينجيهم ويدخلهم الجن لكن الرحمة العامة بجميع الخلق تشمل رحمته بالكافرين أنه سبحانه وتعالى يحييهم ويطعمهم ويسقيهم رغم أنهم يعني أعداء الله سبحانه وتعالى وهو قادر عز وجل على أن, يعني أن لا يبقيهم على قيد الحياة لحظة ولا أن يرزقهم شيئا من الرزق لكنه سبحانه وتعالى برحمته الواسعة رزقهم في هذه الدنيا وهيأ لهم معايشهم وجعل الله تعالى لهم يعني أسباب النجاء أعطاهم أسبابا للنجاة وأرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب وأعطاهم المهلة تلو المهلة فهذا كله من رحمته الواسعة سبحانه وتعالى كذلك أيضا يعني ذكرنا إيه من معاني اسمه الواسع سعة الغنى وسعة العطاء ومن معاني الواسع ايضا سعة العلم ان الله سبحانه وتعالى وسعت كل شيء رحمه وعلمه وفي الايه الاخرى وسع كل شيء علم انما الهكم الله الذي لا اله الا هو وسع كل شيء علم علم الله سبحانه وتعالى علم واسع يعني لا حد له ولا حصر له وقد وسع كل شيء فليس هناك شيء من المعلومات يغيب عن علم الله سبحانه وتعالى كذلك سعة القدرة سعه القدرة فهو سبحانه وتعالى الواسع يعني واسع القدرة فلا يعجزه شيء سبحانه وتعالى كذلك من معاني الواسع أنه سبحانه وتعالى هو الموسع الواسع بمعنى الموسع كما في قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد وانا لموسعون الله سبحانه وتعالى بنى السماء بايدن وهنا فسرت الايه السماء بنيناها بايدن قال ابن عباس بقوته بنى الله تعالى السماء بقوته وانا لموسعون الله سبحانه وتعالى اوسع هذا الكون خلق هذا الكون فجعله ايه فسيحا واسعا مترامية الاطراف فالله سبحانه وتعالى وسع ايه هذا الكون عن هذه الارض التي نعيش عليها ما هي الا يعني قطره في بحر في سعة هذا الكون وقوله سبحانه وتعالى واننا لموسعون يوسع سبحانه وتعالى ما يشاء وإن لموسعون التفسير المأثور يعني قال لموسعون اي اغنياء قادرون يوسع سبحانه وتعالى ما يشاء بما يشاء سبحانه وتعالى وهذه الايه الكريمه من يعني من ضمن الايات التي تشتمل على اعجاز علم يعني الآن يعني توجد دراسات ونظريات وكذا تثبت أن هذا الكون يتمدد ويتسع يتمدد ويتسع يعني تتبعد المجرات وتتباعد الكواكب يعني بما يشاء الله سبحانه وتعالى فهذا الكون يعني لا يزال في اتساع أبدا ودائما فهذا أيضا من المعاني التي يمكن أن تكون مشمولة بالآية الكريمة يعني إذا ثبت هذا فإنه إيه؟ يكون مشمولا بمعنى الآية الكريمة في الله تعالى خلق السماوات وأوسعها وهو سبحانه وتعالى موسع فيها يوسع فيها بما يشاء سبحانه وتعالى ومن ذلك توسيعه سبحانه وتعالى لنعيم أهل الجنة يعني لما أعطى الله تعالى اهل الجنة من النعيم والأراضي كما ورد يعني أن شجرة طوبة في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مئة عام يسير الراكب في ظلها مئة عام وذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني الرجل من أهل الجنة إن ملكه لمسيرته مئة عام ينفذه بصره يعني يصل بصر المؤمن في الجنة إلى نهاية ملكه وملكه هذا مسيرة مئة سنة يعني لو يسير مئة سنة حتى يصل إلى يعني نهاية ملك ال المؤمن الواحد وهذا يعني واحد من عموم اهل الجنة غير يعني منهم من من من يعني ضاعف الله تعالى لهم الأذور وضاعف لهم الثواب فيعطي الله سبحانه على كل مؤمن في الجنة يعني هذا الملك العظيم الذي أقله يعني أن يكون له مسيرة مئة سنة يعني بما فيها من يعني جنات وحدائق وأنهار وانهار وبما فيها من يعني قصور وأصناف النعيم هذا لكل مؤمن واحد على كثرة من في الجنة من المؤمنين ثم بعد ذلك كما ورد في الحديث يفضل في الجنة فضل يعني بعد أن يعطي الله تعالى المؤمنين مساكنهم ومنازلهم وهذه المساحات الشاسعة لكل مؤمن ثم يفضل في الجنة فضل فينشئ الله تعالى خلقا فيسكنهم إياه ينشئ الله تعالى في الآخرة خلقا ويسكنهم فالله سبحانه وتعالى وسع الجنة ووسع نعيم أهلها أيضا من معاني الواسع في أسماء الله سبحانه وتعالى وهذا المعنى يختار شيخ الإسلام نتيني رحمه الله وغيره من العلماء يعني أحد المعاني يعني المهمة التي يشتمل عليها هذا الاسم أن الله سبحانه وتعالى هو الواسع الذي وسع في تكاليفه الشرعية على خلقه التكاليف التي كلف الله سبحانه وتعالى بها خلقه وسعها سبحانه وتعالى على عليهم جعلهم في ساعة فإن من قواعد الشريعة الإسلامية إذا ضاق الأمر اتسع إذا ضاق الأمر اتسع وقال تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج الله سبحانه وتعالى ما جعل على المؤمنين حرجا في دينهم بل وسع عليهم سبحانه وتعالى ولم يضيق عليهم ولم يعنتهم يعني طالما كانت التكاليف الشرعية في مقدورك وليس عليك في ادائها حرج والحرج هو الإيل مشقة الشديدة الزائدة عن المعتاد يعني هناك هناك مشقة يعني في حدود ما هو معتاد للبشر يمكن أن يحتملها الإنسان وليس فيها يعني عنت ولا حرج فإذا وصل هذه المشقة اللي هي المعتادة هذه موجودة في التكاليف الشرعية تقرب بها المسلم الى الله سبحانه وتعالى باحتمال هذه المشاق طلبا لرضى الله سبحانه وتعالى اما اذا وصلت المشاقة في شيء من التكاليف الشرعية الى حد يعني زائد عن الحد المعتاد حين اذن ايه يبدل هذا التكليف اما بان يتم اسقاطه بالمرة واما بان يتم تخفيفه كمن عجز عن الصلاة قائما يصلي قاعدا من عجز عن الصلاة قاعدا يصلي متجعا وكذلك تخفيف عن المسافر في الصيام يباح له الفطر و عليه في رخصة المسح على الكفين ثلاثة ايام ويباح له قصر الصلاة وجمع الصلاة وهكذا يعني ودائما كلما يعني وصلت المشقة الى حد فيه حرج وهنا تأتي السعة من الله سبحانه وتعالى وتأتي التوسعة على عباده فهذه يعني أهم المعاني التي يشتمل عليها هذا الاسم الكريم من أسماء الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها هذا من معاني الواسع أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها طيب نأتي الى حظ العبد من هذا, من هذا الاسم يعني ما هي الـ الـ الاثار التي تترتب على معرفة العبد بهذا الاسم الكريم من اسماء الله سبحانه وتعالى من ذلك انه إذا ان العبد يعلم ان الله تعالى اوسع عليه فيوسع على نفسه وعلى من يعولهم وعلى عباد الله سبحانه وتعالى جاء عن امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه ايه خطب فقال يا ايها الناس اذا اوسع الله فاوسعوا اذا اوسع الله عليكم فاوسعوا قال ده يشمل توسعه الانسان على نفسه توسيعة الإنسان على نفسه يعني اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتعمد ما كان يتعمد يعني أن ان يترك الطعام الشهي وهو موجود وياكل الطعام الايه مثلا الرديء أو يترك الثياب الحسنة ويلبس الثياب الثياب يعني وهي موجودة بل كان من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس يعني من أحسن ما يجد ويأكل من أحسن ما هو متيسر يعني لا يرد موجودا ولا يتكلف مفقودا يعني لا يطمع في شيء مفقود وفي نفس الوقت لا يرد الإيه الموجود إذا كان حسنا يأكل منه صلى الله عليه وسلم وهكذا فإذا وسع الله تعالى على الإنسان يعني يظهر نعمة الله تعالى عليه من غير صرف ومن غير خيلاء وكذا يعني الحد الذي ليس فيه اسراف لكن يعني لا يضيق على نفسه يقدر على نفسه في المعيشة وقد وسع الله سبحانه وتعالى ويوسع أيضا على من يعولهم يوسع عليهم إذا أوسع الله تعالى عليه ينفق ذو ساعة من ساعته وهذا من معاني قوله تعالى ينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها فاذا وسع الله عليك يعني إيه وسع على من تعولهم ووسع ايضا على عموم المسلمين يعني من يعني الله تعالى هو الواسع ويحب من اتصف بهذه الصفة فوسع على عباده واعطاهم مما اعطاه الله تعالى فيتصدق ويحسن من ماله والجزاء من جنس العمل فمن وسع على عباد الله تعالى وسع الله سبحانه وتعالى عليه كذلك أيضا أن يرجو رحمة الله التي وسعت كل شيء يعني من الأثار التي تترتب على علمك بسعة الله سبحانه وتعالى وأنه الواسع عز وجل أن ترجو رحمة الله تعالى الواسعة وأن يعني يوسع العبد العبد علمه ومداركه فالله تعالى وسع كل شيء علما ويحب سبحانه وتعالى من اتسع علمه من عباده في حدود يعني ما اذن الله تعالى به للعباد يعني من العلم الذي هو علم قليل يعني في نهايته لكن السعه هي في حدود يعني طاقه البشر فيسعى الانسان الى توسيعه يعني علومه ومداركه وأن يسع الناس بحسن خلقه أيضا من آثار هذا الاسم الكريم أن تسع الناس بحسن خلقك فإنك لم تسعهم بعطائك فسعهم بحسن الخلق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لم تسعوا الناس بأموالكم فليسعهم منكم حسن الخلق كذلك أيضا ألا تضيق على الناس وألا تشق عليهم إذا كان لك عليهم سلطان من جعل الله تعالى لك سلطانا عليه فلا تضيق عليهم ولا تعنتهم بالأوامر والتكاليف التي فيها يعني حرج عليهم وفيها مشقة عليهم وإنما توسع عليهم ولا تضيق عليهم في حدود ما أباح الله سبحانه وتعالى فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خير بين أمرين اختار أيسهما ما لم يكن اسما إذا خير بين أمرين اختار ايسرهما ما لم يكن اسما. وقال صلى الله عليه وسلم من ولي من امر امتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليهم الله من ولي من امر امتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليهم ومن ولي من امر امتي شيئا فرفق بهم فرفق به فيوسع المسلم على عباد الله تعالى ولا يضيق عليهم ويعنتهم يعني بالتكاليف وبالاوامر وكذا في حدود ما اباح الله سبحانه وتعالى فهذا يعني اهم ما يتعلق بهذا الاسم الكريم من اسماء الله سبحانه وتعالى نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا والحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم